مَا فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان 111. فبأي آلاء ربكما تكذبان 112. قصورات في الخيام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 متكئين على غرف خضر وعبطرين حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك في الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة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 الاولين وقليل من الاخرين على سرر ممهونه متكئين عليها متقابلين